هاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون مكرم من القول وزورا وإن الله لعفوه المفور والذين يظاهرون من سائهم ثم يعودون لما قالوا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 كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا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 أولئك حزب الله انا ان حزب الله هم المفلحون